الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في الكلام على ما قص الله تبارك وتعالى من خبر بني إسرائيل وما كان من عنتهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وذلك في خبر موسى صلى الله عليه وسلم معهم حينما أمرهم بذبح البقرة ليضربوا القتيل بجزء منها فيحيى بإذن الله عز وجل فيدلهم على قاتله حيث تداروا في ذلك فحينما بادروه وقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بداوا بسؤالات العنت والطبيعة كما قيل غلابه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هنا يسألون عن العمر هل هي بقرة كبيرة أو صغيرة هي بكر أو فارض أو متوسطة بين بين ففهم مرادهم فقال إنه يقول وهذا يبين ان ذلك كان بامر من الله وبوحي منه وانهم يعلمون ذلك ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما قالوا ما هي يا موسى وانما قالوا ادع لنا ربك ثم اجابهم قال انه يقول فهذا صريح بان ذلك من الله وانه معلوم لديهم ومع ذلك يقولون اتتخذنا هزوا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ليست بفارض أي مسنة كبيرة ولا بكر يعني صغيرة فتية وإنما هي متوسطة بينهما فافعلوا ما تؤمرون بادروا سارعوا إلى الامتفال. هذا معنى الآية على سبيل الإيجاز ونحن نذكر البعنة موجزا من أجل أن لا يبقى اشكال في المراد ثم بعد ذلك نستخرج الفوائد وهي المقصودة يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة استكبار هؤلاء اليهود وما كانوا عليه من الصلف كما أشرنا سابقا فقد خاطبوا نبيهم بهذا الخطاب ادعو لنا ربك ما قالوا ادعو ربنا كأنه ليس برب لهم ادعو لنا ربك مثل هذا في خطاب الناس فيما بينهم حينما يتخاطبون بمثل هذا هو مؤشر مشعر بدرجة القرب والارتباط فحينما يقول الإنسان لي ذويه او لقرابته او لاصحابه او نحو ذلك خاطبهم يقول لهم ما فعلتم من كذا او ما حصل لكم من كذا او ما اردتم من كذا او ما فاتكم من كذا كانه ليس بجزء منهم وانما من كان قريبا من كان ذا وشيجه قويه فإن ذلك يكون بمنزلة النفس الواحدة كما ذكرنا في بعض المناسبات فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضاً نزلهم منزلة النفس وكذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا يأكل مال اخيه فنزل منزلة النفس ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله على القول الآخر المشهور في الآية يقولون في أنفسهم أن يقول بعضهم لبعض سرا فهنا في مثل هذه المخاطبات حينما يخاطب غيره ويقول نحن فيما حصلنا أو فيما أردنا أو فيما غفلنا عنه أو فيما فاتنا أو فيما عوقبنا به أو فيما فرطنا أو نحو ذلك يتكلم بهذه الطريقة لكن حينما يوجه إليهم الخطاب هذا فكيف إذا كان ذلك فيما يتصل بمعبودهم سبحانه وتعالى أدعو لنا ربك ما قالوا أدعو الله أو أدعو ربنا وإنما أدعو لنا ربك وهم في مقام حاجة وفي حرج يتدافعون ويتدارؤون قتيلا قتل يريدون أن يعرفوا قاتله وأن يدفعوا عن أنفسهم التهمة ولكن هكذا كانوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني وسط وخير الأمور الوسط وهذا الموضع يذكر فيه العلماء لونا من الأمثال يسمونها الأمثال الكامنة الكامنة بالميم الكامنة بمعنى أن هذا الكلام يكمن فيه مثل وقد تحدثت طويلا عن الأمثال في القرآن في سنتين أو نحو ذلك في رمضان قبل نحو ثلاث سنوات وبينت في مقدمات نظرية إطلاقات المثل والمراد بالمثل في القرآن وقلنا من أنواع الأمثال ما يسمى بالأمثال الكامنة كامنة يعني هنا لا فارض ولا بكر يقمن في هذه الجملة مثل معروف عند الناس وهو أن خير الأمور الوسط وكان الحسين ابن الفضل معروفا باستخراج الأمثال من القرآن لديه سرعة بديهة وقدرة على هذا الاستخراج سواء كانت أمثال العرب او أمثال العجم عرب عندهم أمثال فصيحة وأمثال عامية ويوجد فيها مؤلفات معروفة ويوجد لدى الأمم أمثال هناك أمثال إنجليزية وأمثال روسية وأمثال هندية وأمثال صينية وأمثال لو وضعت الآن طلبت في أنت وقلت مثلا الأمثال الصينية تكثرد من الأمثال وبعض هذه الأمثال تحمل دلالات ومعاني جيدة فكل الأمم عندهم أمثال بصرف النظر عن هذه الأمثال هل هي دقيقة أو صحيحة سواء عند العرب أو عند غير العرب القضية لا تتوقف على عرب أو عجب لكن أحيانا يولد الناس بعض الأمثال ويتلقفونها ويتلقونها كأنها وحي منزل وهذا هو الخطير وتكون تحمل دلالات سلبية غير صحيحة فيأخذونها على أنها مسلمات خاصة الأمثال العامية وهي ليست في صحيحة يعني مثلا من الأمثال اللي عند الناس ما يتعلق بالنساء شاوروهن وخالفوهن من قال هذا؟ ليس بوحي وليس بصحيح وكم من امرأة كانت ذات رأي رشيد أرشد من كثير من الرجال فكيف يجعل هذا على أن فيتلقاه من لا بصر له ويعمل بمقتضى لا تأمن الأنثى الخؤونة فإنها إلى آخر ما قال القائل هذا الكلام غير صحيح معاذ الله المرأة مثل الرجل فالخيانة توجد في بعض الرجال وتوجد في بعض النساء وتوجد الأمانة في الرجال وتوجد في النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فهذا من الأمثال الفاسدة وبعضهم يلقن ولده أو من يشير عليه برأي غير سديد إذا تزوج أو كان مقبلا على الزواج ويعطيه أحيانا في مضامين ذلك من هذه الأمثال انتبه ترى كذا وترى كذا وترى كذا والدليل هل مثل الأعوج من كلام بعض العامة ومثل مبني على تصور وفهم غير صحيح فانتبهوا لهذا لأنه يسير الكثيرين وكما قيل الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم لما ترسخ عنده هذه إنها قاعدة يبدأ يتعامل بمقتضاها ويصعب تغيير سلوك هذا الإنسان لأنه قد بناه على تصور فاسد ويتصور عن مثلا تعامل الرئيس مع مرؤوسيه تعامل مع بعض الناس مع العمال أو مع بتصورات فاسدة فيظلم ويتصرف بشيء من العسف والقهر ونحو ذلك بناء على تصور فاسد رأيت بعض الناس قد ينتسب للعلم عنده هكذا تصور أن المرأة والطالب لا يمكن أن لا أحفظ العبارة لكن هذا معناها أن هؤلاء انتبه أن يعني تلقي لهم بالا وهذا من أفسد الكلام سنكون علاقته بأهله بذويه قراباته من خواته ونحو ذلك أحسن ما يكون خيركم خيركم لأهله المشكلة لما يكون عند الإنسان هذا التصور يبدأ يتعامل في نوع من الظلم الذي يصعب تغييره وإزاحته لأنه سيطر على فكره هذا التصور الفاسد والمثل الأعوج وهكذا علاقة الإنسان مع طلابه يعاملهم بالرحمة يحب لهم الخير وإن قسى عليهم فإنما يقس عليهم وهو محب وقلبه يتألم لأن مقصوده هو نصح هؤلاء هم تماما مثل أولاده بل مثل نفسه يضع نفسه مكان من يخاطبه قبل أن يتكلم قبل أن يتصرف يضع نفسه مكان المقابل ما هي مشاعره ماذا يريد ولذلك يقول لهم لا حاجة أن تأتي تقول أنا جيتك من طرف فلان طرف فلان أو من طرف ليس من طرف أحد حقك محفوظ على التمام على كل حال الحسين بن الفضل هذا كان يستخرج الأمثال فقيل له هل تجد في كتاب الله خير الأمور؟ أو ساطها قال نعم في أربعة مواضع هذه الآية لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون وكذلك والذين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الاعتدال في النفقة وايضا ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا توسط وأيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هذه أربعة مواضع لاحظ كلها يسمونها الأمثال الكامنة يعني يكمن فيها مثل وهو خير الأمور الوسط الأمثال التي عند الناس يتكلمون بها هذه لا يوجد شيء منها في القرآن وحاشا وكلة فالله أجل وأعظم من أن يتمثل بكلام أحد من الناس قاله في مناسبة كما ذكرنا في الكلام على الأمثال أمثال التي نتداولها هذه الأمثال عند الأدباء كما يقال هي عبارة قيلت عبارة موجزة معبرة قيلت في مناسبه. فصارت تقال في نظائرها صارت تقال في نظائرها بحيث صارت سارية في الناس متداولة منتشرة يضربونها في مناسبتها أو ما يقارب هذه المناسبة وذكرنا في الكلام على الأمثال بعض الأمثلة من ذلك في مناسبات للأمثال يعني مثل ذلك الرجل الذي خطب امرأة في الصيف فرفضت وكان الرجل ذا يسار وغنى صاحب دواب فجاءت إليه في الشتاء والشتاء حاجة وشدة وجوع ليس كالصيف من جهتين ان الأرض تكون ممحلة عادة وإنما يكون الثمر عادة في الخريف والصيف حيث تطيب الثمار الخريف يكون بعد الصيف يعني في آخر الصيف تكون الثمار ولذلك فإن الخريف أفضل من الربيع والناس يعبرون يقولون عمر فلان قد بلغ العشرين ربيعا لا تجد في النصوص يسير الراكب تحتها ما قال عشرين ربيعا قال عشرين خريفا مئة سنة لا يقطعها فتقول أنت في حديثك يسير الراكب كذا تقول مثلا في الاحاديث هذا حجر ألقي يعني في النار منذ سبعين خريفا فالتعبير يأتي ب الخريف لا يأتي التعبير بالربيع الذين يعبرون بالربيع من المتأخرين نظروا إلى الأزهار والأزهار إنما ينتفع بالنظر إليها وما يبعث ذلك على البهجة لكن الحاجه والجوع والشبع ونحو ذلك والغناء إنما يحصل بالثمار بانواعها فالعرب تستعمل الخريف في التعبير عن العام لأنه وقت الوفرة فإذا قيل لك كم تبلغ من العمر تقول أبلغ العشرين خريفا مثلا خريف تتساقط فيه أوراق الشجر لكن يكثر الثمر والعبرة بالمعاني وليست بالصور المهم هنا هذه المرأة جاءت في الشتاء في وقت الحاجة تطلب المساعدة فقال لها الصيف ضيعتي اللبن فصارت مثلا صارت مثلا تقال في هذه المناسبه وما شابهها يطلب انسان من اخر شيئا فيمتنع ثم يحتاج المطلوب منه وياتي فيقول له الصيف ضيعت اللبن يعني ان منعك الاول تسبب عن حرمان الان هكذا يستعملون هذا المثل تحت. فهذه الامثال لا يوجد شيء منها في القرآن لأن الناس يتمثلون, يتمثلون بكلام قاله قائل في مناسبة الله أعظم أجل من أن يتمثل بكلام أحد من الناس لكن يوجد في القرآن هذا النوع الذي يسمه الأمثال الكامنة أن المضمون ينطبق على أو يصدق على أو يوافق مثلا تعرفه العرب وكذلك يوجد في القرآن النوع الآخر من الامثال التي تقرب المعقول بصورة المحسوس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره وهذا هو المشهور في أمثال القرآن على كل حال أنا لاحظ أنه قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فارض كبيرة يقولون فاطر للناقه الكبيره او التي صارت يعني تقادم عليها الزمن فاطر وبعض الناس يراد ان يقول انا مفطر قال انا فاطر فاطر فالحاصل ان هذه الايه تؤخذ من قوله تبارك وتعالى فافعلوا ما تؤمرون المبادره دون تلكؤ ولا تردد ولا انتظار ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال وعجلت إليك ربي لترضى المبادرة والاستجابة في الإقبال على الله عز وجل كل شيء تذم فيه العجلة والتأني خير لكن إذا جاء أمر الله فهنا لا مجال للتأني أذن المؤذن لا داعي للانتظار تبادر مباشرة لطاعة الله عز وجل دخلت العشر لا داعي للتباطؤ والتسويف تستطيع اعتكف مباشرة من مغرب ذلك اليوم وقل مثل ذلك في المطالب الشرعيه فانظروا إلى هؤلاء اليهود كيف أبطأوا ثم بعد ذلك لم ينتهوا أعادوا السؤال ثانية يسألون عن اللون فقالوا وبنفس الأسلوب ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بقرة صفراء شديدة الصفرة فاقع لونها تسر من نظر إليها والصفرة معروفة فإذا قيل ذلك في الألوان أو لون البقر بقرة صفراء لا سيما إذا وصفت بالفقوع أصفر ثاقع فهي الصفرة المعروفة ولا يصح أن تفسر بالسواد والقول بأن الصفرة هنا صفرة سواد قول غلط في التفسير هو قول شاذ غير صحيح إنما الذي عليه ما يشبه الإطباق أن الصفرة الصفرة المعروفة ووصفها بالفقوع وأن الصفرة لا تقال مرادا بها السواد إلا في ألوان الإبل فقط في ألوان الإبل ألوان الإبل يقول الله عز وجل عن النار أعاذنا الله وإياكم إخواننا المسلمين منها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر جمالة على قول لربما هو الأشهر في التفسير أنه الجمال الابل صفر ما المقصود بالصفر هنا سود سود جماله الصفرة إذا قيلت في الوان الابل خاصة عند العرب كما يقوله ابن جرير وغيره فالمقصود بها السود هذا الشرر كأنه جماله لضخامته سود طيب النار ما لونها سوداء مظلمة كما جاء في الحديث أنه اوقد عليها مئة عام حتى حمرت ثم اوقد عليها مئة عام حتى ابيضت ثم اوقد عليها مئة عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة والنار الحمراء كما هو معروف أقل حراره وانظروا إلى نار الحداد فإنها تتحول إلى لون الزرقة والبياض فهذا أشد من الحمره أقوى فهذا يذيب الحديد فكيف إذا صارت سوداء اذا كانت زرقاء فهي شديدة الحرارة فإذا زاد ذلك وتحولت إلى سوداء وهذا لا يعرف في نار الدنيا فهذا أشد فهنا قال كأنه جمالة صفر يعني سود ولهذا يخطئ من يستنبط من هذه الآية يعني بعض من يتحدث عن التدبر يقول كأنه جمالة صفر ان الشرر لا ينطفئ كشرر النار العادية المعروفة بمجرد ما يتطاير يذبل وينطفئ لا هذا يبقى متوهجا فوصفه بالصفرة يظن أن الصفرة هنا بمعنى اللون المعروف لون الشرر اللي عندنا في الدنيا وهذا معنى غير صحيح وهذا التدبر مبني على تصور فاسد للآية وبعض أنواع الاستخراجات والتدبرات في المعاني مبنية على تصور غير صحيح لمعنى الآية أصلاً يقول الشاعر يصف إبلا يقول هن صفر أولادها كالزبيب هن صفر يعني سود وأولادها كالزبيب الزبيب بين بين يعني يضرب إلى السواد لكنه دونه أولادها كالزبيب فهذا في كلام العرب يذكرون الصفرة ويقصدون بها السواد هذا خاص بألوان الابل فإذا قال في البقرة صفراء فهي الصفرة المعروفة فإذا وصف ذلك أيضا بالفقوع فهذا آكد فلا يقال الفاقع في الأسود أسود فاقع وإنما يقال أسود غربيب وأسود حالك وما أشبه ذلك من العبارات التي يذكرها العرب بوصف السواد بالشده اسود حالك غربيب ونحو ذلك من العبارات التي يعبرون بها فهنا صفراء فاقع لونها لما كانت الالوان اشياء ثابته في الموصوف قال هنا عبر بالاسم صفراء ما قال مثلا يصفر لونها او نحو ذلك هذه الالوان ثابته لا تتجدد فاقع لونها اكده بهذا وهذا اكد من قوله صفراء فاقعه فاللون هو اسم للهيئه وهي الصفراء تسر الناظرين جاء الوصف هنا بالفعل تسر صفراء فاقع لونها لون ثابت فعبر بالاسم وفي هذا الموضع تسر عبر بالفعل فهذا يدل على التجدد والحدوث فكل من رآها سره النظر إليها فيذات ذات لون جميل تسر من رآها ونظر إليها وجمع هنا تسر الناظرين وأدخل أيضا الألف واللام عليه يدل على العموم والاستغراق ليوضح أن ذلك ليس بذوق خاص لبعضهم وإنما كل من نظر إليها سرته فكأن هذا الجمال وهذا الحسن مما تتفق عليه أذواق الناس تسر النظرين أحيانا بعض الناس يجذبه بعض الأشياء وتعجبه وتسره بالنظر إليه لكن الآخرين لا يوافقونه على هذا فهذه قضايا ذوقية أما هذه البقرة فهي تسر من نظر إليها وشاهدها ألاحظ هذا التشديد تسر الناظرين توقف عند هذا انتهى الوقت وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم القرآن العظيم ويتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم وعن إخواننا المسلمين أكثر من الدعاء في مثل هذه الليالي أيها الأحبة ولو كان هناك ما هو أعظم من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما سألته عن ليلة القدر ما تقول لو أنها عرفتها أرشدها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهذا يؤخذ منه التواضع بحيث إن هؤلاء القائمين المتحرين لليلة القدر المجتهدين في طلبها يسألون العفو فكيف بالغافل والمفرط والمضيع والمسرف على نفسه والذي يعمل بهذه الليالي وفي غيرها بمعصية الله تبارك وتعالى هذا أولى بأن يسأل ربه العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وأبشر وأملوا فالله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هو الرحمن الرحيم الكريم الجواد وهو المحسن العفو الغفور له صفات الكمال فلو اجتمع هؤلاء الذين في هذه المساجد يطلبون أحدا من أهل الدنيا يتصف بالكرم والجود والإحسان و العفو والصفح والغفر وما إلى ذلك يطلبون منه درهما لا اعطاهم وما يطلبه الناس في دعائهم وسؤالهم وتضرعهم ومناجاتهم لا شك أنه بالنسبة إلى الله عز وجل أدنى من ذلك فهو الجواد وذلك لا يغيض من ملكه شيئا لكن القلوب الخاشعة والنيات الصادقة هي العسكر الذي لا يغلب نسال الله عز وجل لنا ولكم القبول والشهر كما ترون يتصرم بدانا العشر قبل وقت يسير كأنه أقل من ليلة وهذه ليلة الخامس والعشرين الله المستعان